وَأَنَّ مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَن أَسْلَمَ فَأُولَئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا وَأَن لَّوِ اسْتَقَامُوا عَلَى طريقة لا أسقينهم ما أن غدقا لنفتنهم فيه، وما يعرض عن ذكر ربه يسلك وعذبا صعدا.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 119. إلا بلاغا من الله ورسالاته ومن يعص الله ورسوله فإن له نار جهنم خالدين فيها أبدا حتى 117. فسيعلمون من أضعف ناصرا وأقل عددا 118. قل إن أدري أقريب ما أَمْ يَجْعَلُ لَهُ يجعل له 117. فلا يظهر على غيبه أحدا 118. إلا من ارتضى من رسول فإنه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا